من الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد, بعد الدرس الثالث والأربعين من دروس شرخ الشاطبية وإثمال اللباء بفرش حروف سورة الأعراف عند البيت الرابع والعشرين قال الناظم رحمه الله تعالى وبيث بياء أم والهمز كهفه ومثل رئيس رأي غير هذين عولا وبيأس نسكن بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفاولا ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور الثاني ظهير تحمل ويسير دم غصنا ويقصر رفع أول الطور لبصر وبالنمد كامحلة تقول مع الغيب الحميد وحيث ينحدون وحيث ينحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل والاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا ولياغص انتهبدل وحرك عين وحرك وضم وضم الكس ومد دونها ولا نون شركا عن شبه نفر مل ولا يتبعوكم خف مع فتح باءه ويتبعون في الذله احتلى واعتلى فقل طائف طيف غضى حقه ويا يمدون فضم مفع فضم مخر الضم اعدلا وربي معي بعد وإني كلاهما عذاب آيات مضافات والونا عذاب آيات مضافات والونا وبيئس نسكن بين وبيس وبيس بجان أمّه والهمز تفقو قرأ نافع بتسر الباء و بعدا ساكن مديا في فأخذناهم بعذاب بييس بعذاب بييس هكذا يقرأ نافع وقرأ ابن عامر قال عنه والهمز كفه أي قرأ ابن عامر بباء المكسورة وبعدها همزة ساكلة فأخذناهم بعذاب بئس هكذا يقرأ ابن عامر لأنه صفة ومثل رئيس غير هذين عولا أي قرأ باء القراء بئيس على وزن رئيس للمبالغة فأخذناهم بعذاب بئيس ولشعبه قال وبيأس نسكا ينبغي تحيما صادقا أي شابا واجهال بئيس على وزن رئيس أو بيأس على وزن ضيعم نعم بعده قال وخف في مسكون صفا ولا روى شعبه بسكون الميم وتحريف السين في والذين يمسكون بالكتاب وقرأ غيره والذين يمسكون بالكتاب ويقصر ذرياته مع فتح تائه وبالطور في الثاني ظاهير تحمله وياسين دم غصنا ويكسر, ويكسر رفع الثور للبصري وبالمد كمحلة قرى ابن كثير والكوفيون بدون ألف بعد الياء في لفظ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم على إفراد وفي الموضع الثاني في سورة الطور الحق بهم ذريتهم هكذا قرأ ابن كثير والكوفيون بدون ألف بعد الياء وفتح التاء على الإفراد وقرأ الباقون بألف وكسر التاء على الجمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم هنا في الأعراف وفي موضع الثاني في سورة التور ألحقنا بهم ذرياتهم قوله وياسين دم غصنا أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بالإفراج وفتح التاء في سورة ياسين وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم وقرأ نافر ابن عامر بالجمع وآية لهم أنّا حملنا ذرياتهم وآية لهم أنّا حملنا ذرياتهم مع كسر التاء قوله ويكسر رفع أول الطور البصري ومن مد كم حالة قرأ ابو عامر بكسر التاء في لفظ ذرياتهم الموضع الأول في سورة التور لأنه يقرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم هكذا يقرأ أبو عمرو مع مد ذرياتهم على جمع وكسر التاء ويقرأ ابن عامد بالمد على جمع لكن مع رفع التاء والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم والخلاصة في لفظ ذرياتهم في سورة الأعراف ويسين والطور على النحو التالي أولا قرأ نافع بالجمع وكسر التاء في كل المواضع ذرياتهم الا الموضع, في سورة الموضع الاول في سورة التور فيقرأه بالإفراض ورفع التاء والذين امنوا التبعتهم ذريا ثانيا قرأ ابو عمر بالجمع وكسر التاء في سورة الاعراف وموضعي سورة التور كذلك ذلك بالجمع وكسر التاء وبالإفراد وفتح التاء في سورة ياسين ثالثا قرأ ابن عامر بالجمع وكسر التاء في كل المواضع إلا الموضع الأول في سورة الطور فإنها أقرب الجنة ورفع التاء والذين أمنوا تبعتهم ذرياتهم رابعا قال ابن الكثير والكوفيون بالإفراد وفتح التاء في كل المواضع إلا الموضع الأول من سورة الثور فيرفع التاء فيتأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق لبهم ذريتهم وآية لهم أن حملنا ذريتهم نعم هكذا يقرأ ابن كثير والكوفيون قوله يقول معا غيب حميد أي عبر أبو بياء الغيب في لفظ يقول في أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا هذا موضع موضع ثاني أو يقول إنما أشرت آباؤنا هكذا يقرأ أبو عمر بياء الغيب في الموضعين في لفظ يقول وقرأ الباقون بتاع الخطاب أن تقولوا يوم القيامة هذا موضع موضع الثاني أو تقول إنما أشرت اباؤنا قوله وحيث يلحدون بفتح الضم في الصلاة أي قرأ حمزة بفتح الياء بدلا من ضمها وفتح الحاء بدلا من كسرها في نظر يلحدون بدل يلحدون يقرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء وقد ورد هذا اللفظ في صور الاعراف والنحل وفي الصلب من لحدة الثلاثي واتفق معه الكسائي في سورة النحل فيقرأه بفتح الياء والحاء في سورة النحل فقط هذا معنى قول الماظم وفي النحل وله الكسائي وفي النحل وله الكسائي وقرأ بذلك يلحدون بيت القراء في كل المواضع يلحدون يعني الكسائي يقرأ في سورة النحل فقط يلحدون والموضوعين الآخرين يقرأهما الكسائي يلحدون ويقرأ باقي القراء بضم الياء وكانت حاء في المواضع الثلاثة يلحدون من الحدا يلحدون وجزمهم يذرهم شفى والياء غصن تهدل أي قرأ حمزة وكساء بالياء قال وجزمهم يذرهم يعني بالياء يبغيرهم يقرأ بالنون وجزم الراء نعم لأنه قال وجزمهم يذرهم شفى واليا غصن انتهت دلق. اللي يقرأ باليا غصن الكوفيونا وأبو عمرو. غيرهم نافع وابن كثير وابن عامر بن نول. وبالجزم حمزة والكسائي وغيرهم بالراف. فتكون القراءات الواردة في هذه الكلمة على النحو التالي. قرأ حمزة والكسائي باليا وجزم الراء. ويذارهم في طغيانهم قرأ ابو عمرو عاصم بالياء ورفع الراء. ويذاروهم في طغيانهم قرأ بعض القراء. وهم نافع وبن كثير وابن عامر بالنون ورفى الراء ونذرهم في طغيانهم قال وحر وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر منى قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو ابن عامر جعل له شركاء فيما آتاهما بضم الشين وفتح الراء وبمد الكاف وحمزة بعد الالف بدون تنوين شركاء جعل له شركاء فيما آتاهما جمع شريك وقرا نافع وشعبا المسكوت عنهما جعل له شركا بكسر الشين وإسكان الراء وتنوين الكاف من غير همز اسم مصدر أي ذا شرك جعل له شركا فكذا قرا نافع وشعبا ولا يتبعوكم خففة مع فتح بائه. قرأ نافع بسكون الاتّ مخففة وفتح الباء في فإن تبعوه إلى الهدى لا يتبعوكم هنا ويتبعهم في الظل تحت الظلة سورة الظل اي سورة الشعراء والشعراء ويتبعهم الغاون هكذا يقرأ نافع في الموضعين هنا لا يتبعوكم في الاعراف والشعراء يتبعهم الغاون في الشعراء وقرأ الباقون لا يتبعوكم وفي سورة الشعراء والشعراء يتبعهم قوله وقل طائف طيف الرضا الحقه قرأ الكسائر ابن كثير أبو عمر إن الذين, اتقوا إذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان إذا مسهم طيف من غير ألف ولا همز على وزن طيف طيف على وزن طيف وقرأ الباقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف بألف وهمزة من غير يا اسم فاعل طائف نعم قولوا ويا مدون فضمن وصل الضم أعدلاء أي قرأ نافع بضم, ال... بضم الياء وكسر الميم بدلا من ضمها وإخوانهم يمدوا لهم يمدوا لهم بضم الياء وكسر الميم من أمد يمد وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم وإخوانهم يمدوا لهم من مد يمدوا البيت الأخير تضمن يأتي الأضافة الوالدة في سورة الأعراف قال الناظم وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافات العلاء الكلمة الأولى قل إنما حرم ربي الفواحش يقرأ حمزة بسكون الياء قل إنما حرم ربي الفواحش الكلمة الثانية فارسل معي بني إسرائيل يبتح الياء فيها حفص وحده فارسل معي بني إسرائيل ويسكنها غيره الأرض الماء بني إسرائيل غير حفص من بعد أعجلتم إني أخاف يفتح لسماء اليا في هاتين الكلمتين ويسكنهما غيرهم الكلمة الخامسة إني استخفتك على الناس يفتحها ابن كثير وابو عمرو ويسكنها غيرهما قال ذاب يا أصير به من أشياء يفتحها نافع وحداوي ويسكنها غيره سأصرف عن آيات الذين يتكبرون يسكن الياء في عن آيات الذين يسكنها ابن عامر وحمزة ويفتحها غيرهما <تصفيق> انتهت سورة الأعراف والآن صرش حروف سورة الأنفاء قال الناظم رحمه الله وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولة ويرشي سماء خفا وفي ضمه يفتحه وفي الكسل حقا والنعاة ترفعه وله قرأ نافع بفتح الدال في من الملائكة مردفين فتح الدال اسم فعول اي مردفين بغيرهم فقرأ الباقول بكسر الدال مردفين اسم فاعل قوله وعن قنبل يروى وليس معولا اي ما روى عن قنبل انه يقرأ مثل نافع بفتح الدال فهذا ليس بصحيح والصحيح ان قنبل يروي بكسر الدال مثل باقي القراء غير نافع مردفين قال ويوشي سماء خفا وفي ضميه افتاحه وفي الكس حقا والنعاس رفعه ولا قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو بتخفيف الشين إذ يغشيكم مع سكون الغين إذ يغشيكم وقرأ الباقون بفتح الغين وتجديد الشين إذ يغشيكم قوله وفي ضم يفتحوا وفي الكس حقا والنعاس رفعه ولا قرأ ابن كثير وابو عمرو بفتح الياء بدلا من ضمها وفتح الشين بدلا من كسرها والف, وآلف بعدها ورفع لفظ اللعاس على انه فاعل فياقرا ابن كثير وابو عمرو اذ يغشاكم النعاس وقرا الباقول بضم الياء الشين بعدها و لفظ النعاس إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس فقول به والخلاصه قرأ ابن كثير وابو عمرو يغشاكم النعاس يغشا إذ يغشاكم يغشا فقرأ نافع إذ يغشيكم النعاس من أغشى يغشي وقرأ البقون إذ يغشيكم من نعاسا يغشيكم من غشى يغشي قال وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفعها أو شاع كفلة قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بسكون النون مخففة وكسرها تخلصا من انتقاء الساكنين فيه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمَى كذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وطبعا في إماله حمزة والكسائي في رمي وقرأ الباقون بتجديد النون ونصبها لفظ الجلالة كذا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نعم وتقييده الموضعين الأولين ليخرج أو ليخرج ولكن الله سلم والموضع الثاني ولكن الله ألف بينهم فهذان الموضعان لا خلاف بين القراء على تسجيل النون ونصب الهاء فيهما كما نقرأ لحفص قال وموهل بالتخفيف ذاعة وفيه لم يلون لحفص كيد أو كيدا بالخضع ولم قرأ ابن عامر والكوفيون المرمز لهم بالذال من ذاعة لتخفيفها موهم وقرأ غيرون بتجديدها ورا حفص بدون تنوين في النون ويقرأ غيرون بالتنوين وروا حفص بخفض لفظ كيدي وقرأ غيرون بنصبها بنصبه والخلاصة في كلمة ذلك مؤلل الله موهل كيد الكافرين على النحو التالي قرأ أهل سما لافع وابن كثير وأبو عمر بتجديد الهاء والتنوين والنصب ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين موهن كيد فكذا أهل سبأ ثانيا قرأ ابن عامر وشعب وحمزة والكسائي بتخفيف الها وبالتنوين والنصب هكذا ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ثالثا روى حفص بتخفيف الها وبدون تنوين وبالخفض هكذا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قال وبعد وإن الفتح عم علم أي قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة في قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين في بداية الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين قال وبعد أي نظر وأن الله مع المؤمنين الذي هو في الترتيب بعد نظر موهن على تقدير لا من علّة يعني يقرأ نافع بن عامل حفص وأن الله بفتح الهمزة على تقدير لا من وقرأ الباقون بالكسر وإن الله مع المؤمنين على الاستئناف قوله وفيهما العدوة تكسر حقا الضم وعدلاء أي قرأ ابن كثير وأبو عمر بكسر العيد بدلا من ضمها في لفظ العدوى في, في موضع عين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى هكذا كما في قرات ابن كثير لأجل الصلة أما أبو عمرو فيقرأ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى للتقرير في الدنيا والقصوى الشاهد في هذا الموضع أن ابن كثير وأبا عمرو يقرام بكسر العين في لفظ بالعدوة في الموضع وقال باقونة بضم العين فيهما ثم قال ومن حي يكسر مظهرا إذ <تصفيق> ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى. قرأ نافع وشعب والبزي بكسر الياء الأولى وفك الإضغام في نظر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ويحيا من حي من حي وقال البقون بياء مشددة مكتوحة هكذا يهلك من هلك عن ويحيا من حي عن بينة من حي بتجري الياء قوله وَإِذْ يَتَوَفَّى أَنِّثُوهُ أن لَهُ مُلَى أي قرأ ابن عامر في المرمز له من باللام والميم أي ابن عامر من رواتي هشام بن ذكوان قرأ بتاء التأنيف ولو ترى إِذْ تَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ إِذْ تَتَوَفَّى قرأ بذلك ابن عامة ونحشام إدغام التتوافذ في التاء وقرأ الباقون بيا التذكير إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وأنثى الفعل وذكر لأن الفاعل مجازي تأنيث أو لكونه جمع مك جمع تكسير جمع وتفسير الملائكة قال وبالغيب فيها تحسبنا كما فشى عميما وقال في النور فاشيه كحالا أي قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بياء الغيب في ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن قرأ بياء الغيب ابن عامر وحمزة وحفص وقرأ الباقون بتاء خطاب ولا تحسبن وقال وقل في النور فاشيه كحالا أي قرأ ابن عامر وحمزة في صورة النور لا يحسبن الذين كفروا معجزين لا يحسبن بياء الغيب وقرأ غيرهم لا تحسبن بعدها قال وإنه فتح كافيا قرأ ابن عامر بفتح الهمزة في أنهم لا يعجزون على إسقاط لام العلة وقرأ الباقون إنهم لا يعجزون بكسر الهمزة على الاستئنام فعلى قراءة ابن عامر بفتح الهمزة فاستحب وصل ولا يحسنن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون يعني لا نقف على سبق فرد أنهم لأن الهمزة المفتوحة في أن لا يستحب البدء بها فعلى قراءة المعامر نقرأ هكذا ولا يحسنن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون أما على قراءة الباقين الذين يقرأون بكسر الهمزة ف. جائز الوقف على ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا والبن إنهم لا يعجزون لأن الهمزة مخصورة على الاستئنام بعدها قال وفسروا شعبة السلم أي روى شعبة السلم في لغو وإن جمحوا للسلم فاجرح لها هنا في سورة سورة الأنفال في سورة الأنفال وقال وكسل في القتال فففصلاء اي كثرت السين في سوره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشار ال اليها بال... بالقتال كثرت السين حمزه وشعبه في قوله تعالى فلا ثلاثهن وتدعون الى السلم وانتم الاعلى الى السلم بكسر السين لحمزه وشعبه والباقي بفتح السين الى السلم في الانفال وفي سوره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى السلم صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى السلم وفي سوره الأنفال وإن جلحه للسلم هكذا يقرأ باقي القراء قال وثاني يكن غصن وثالثها ثوى قرأ أبو عمرو والكفيون بيئة التذكير في يكن الموضع الثاني وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وإن يكن منكم هكذا يقرأ أبو عمرو والكفيون بيئة التذكير في الموضع الثاني فقرأ الكفير بالياء في الموضع الثالث لأنه قال وثالثها ثوى فإن يكن منكم مئة صامرة يغلبوا مئتين فتقول القراءات الوالدة في هتين الكلمتين يقل الموضع الثاني والثالث على النحو التالي اولا قرأ أبو عمرو بالياء في الموضع الثاني وبالتاء في الموضع الثالث هكذا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغربوا مئتين؟ هذا الموضع لا خلاف فيه. الموضع الثاني. وإن منكم يغلبوا من الذين كفروا؟ هذا الموضع يقرأ أبو عمرو بن وكذلك الكوفيون. بعد الآن خفف الله عليكم أو ضعفة فإن تكن مئة صادرة بعضهم عامل يقرأ هذا الموضع بالتام يصير بعضهم عامل يقرأ الموضع الثاني بالياء والموضع الثالث بالتام بعد ذلك الكفيون يقرؤون الموضعين الثاني والثالث بالياء وإن يكن لكم مئة يولب ألفا من الذين كفوا والموضع الثالث فإن يكن منكم مئة صابرة أكذا أقرأ الكوفيون وفرع نافع وابن كثير وابن عامل المسكت عنهم بالتاء في الموضعين الثاني والثالث هكذا وإي وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا هذا الموضع الثاني والموضع الثالث فإنتكم منكم مئة صابره يغلب مئتين، هكذا قرأ نافع بن كثير بن عامر بالتف الموضعين. أما الموضع الأول، يا يوحنا النبي يحرض المؤمنين على الكتاب يكن منكم عشرة صابرون، لا خلاف في قراءته باليا على كل القراء. والموضع الرابع، وين ألف يغلب لا خلاف كذلك بين القراء على باليا. قوله وضعفا بفتح الضم فشهر الفلاء أي قرأ عاصم وحمزة أو حمزة وعاصم بفتح الضاد بذل من ضميه فيه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بفتح الضاد لحمزة وعاصم وقرأ الباقون بالضم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بعدها قال ففي الرمثة ففي الروم صف عن خلف فصل ففي الروم صف عن خلف فصل أي قرأ حمزة والشابة في سورة الروم في فتح الضاد قولا واحدا في لفظ ضعف ضعف في موضع ثلاث الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هذا يقرأ حمزة والشابة قولا واحدا قال عن خلف عن خلفي يعني حفص بخلاف له وجهان فتح الضاد مثل شعبة وحمزة وظل الضاد مثل باقي القراء القراء في المعنى الثلاث هكذا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هكذا الوجه الثاني لحفص وقرأ الباقون بضم الضاد في الوضع الثلاثة في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة معنى قراءة ضعف بفتح الضاد الضعف هنا مقصود به في الضعف في العقل والرأي وقراءة ضعف بضم الضاد المقصود به الضعف في البدن والله أعلم هذه توجهات العلماء بعد ذلك قال وأنف أن يكون مع الأسراء الأسارة حلم حلال أي قرأ عمرو بتاع في ما كان الذي أن تكون له أسره أن له أسره هكذا قرأ أبو عمرو بتاع التأنيف وقرأ الباقون بها التنكير أن يكون له أسراء مع الأسر الأسار حلا الحلا أي قراءة عمر بضم الهمزة وفتح السين بعدها كل ما في أيديكم من الأسار من الأسار بضم الهمزة وفتح السين و ألف بعدها بدلا من الأسرة الذي قرأه كذا باق القراء كل ما في أيديكم من الأسرة بفتح الهمزة وسكون السين بدون ألف لباقي القراء غير أبي عم قال ولايتهم بالكسفز قرا حمزه في ما من ولايتهم من شيء وقرا باقي القراء ما لكم من ولايتهم من شيء بفتح قال في هنالك الولاية لله الحق الولاية كذا حمزة بكسر في الباقون بفتح هناك الولاية لله الحق قوله ومعا إني بيا أين أقبل أي ورد في سورة الأنفال يا آلي من يا آتي الإضافة هما إني أرى ما لا ترون هذا موضع والموضع الثاني إني أخاف الله ويفتح لأفيهما أهل السماء ويسكنها الباقون والله تعالى أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذه قراءات مختارة اولا بالواقع قالون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من إيه يعلم الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أهل منكم ويغفر لكم ثم دوري أبي عمرو. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأثاري إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم رواية السوسي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أُخِذَ منكم ويغفر لكم رواية خلف عن حمزة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسر يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم